يا أمتي والحزن يعصرني على ما الانحنى ما بال رحلتك انتهت وخلعت ثوب الكبريا يا أمتي والحزن يعصرني على ما الانحنى ما بال رحلتك انتهت وخلع ثوب الكبرياء لو كان يسعفني البكاء ألماً من فرط البكاء يا امتي هل يوص بحل يوما أصدقاء ربه ماذا قد دانا كيف دلل امتي لك أنما الأمجاد شيدت دون ما بذل الدم يا زماني ساعة واذكر زمان الأقوية كم جلجل جل الحق المبين وطاف أنحاء الفضاء إحيا زماني ساعة واذكر زمان الأقوية كم جلجل جل الحق المبين وطاف أنحاء الفضاء كم طهر الإسلام أجساداً وجمعه الإخاء السق مدب بأمة تركت دروب الأنبياء لو يالوا وسن منا أن في التقوى شفا لاستيقض الليث الهصور وسار في جيش الفداء قم يا رعين اليوم وارفع ما تهدم من بنا هذه مصيبة أمتي ولعلنا نجد الدواء قم يا رعين تهدم من بنا هذه مصيبة أمتي ولعلنا نجد الدواء سوف يسفر عن ضياء هل رفعنا بالدعاء كفنا نحو السماء ومضت رواحلنا على درب البطولة والفداء يكفي من التاريخ عارا أن يسود الأشقياء يا والحزن يعصرني على ما الانحنى ما بال رحلتك انتهت وخلعت ثوب الكبيريا